سبكت كتاب الله تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في السماوات والأرض وقتنا في الليل والنهار آيات لكل الألباب الذي يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون سماوات والأرض ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عناب ربنا إنك من تدفل من النار فقد أخسيتك وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادي منادي ربنا تقبل منا ربنا تفضل